لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جيتموا شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا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 وَكلّهُ آاته يَوْمَ القيا مَ